الأضحية. ما حكمتها حكمتها أولا تذكرك بهدي نبيك عليه الصلاة والسلام وتذكرك بإبراهيم عليه السلام حينما رأى في المنام وقال لولدي إسماعيل عليه الصلاة والسلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى تعبير رؤية الأنبياء حق فقال إسمع ماذا قال له قال يا أبتي افعل ما لم يقل له افعل ما رأيت في منامك ولما رأيت في رؤيتك انما افعل ما تؤمر هذا أمر من الله سبحانه وتعالى يستسلم إبراهيم لأمر الله ويستسلم إسماعيل لأمر الله قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصبر